الوحدة الأولى الدرس الأول اليوم الأول في المدرسة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور قليل كثير قريب من صوق بعيد عن قط حي بيتي جنسية رجل غني كرة دراجة صديق ظهر كلب